غني على الناس كله ما عندي حتى فرقة مهما يكون الاصل في التاريخ ولا في العرق ولا حكمك القلق روح اقرا سوره الفلق كل واحد فينا تخلقه غير من قطفه ومن علق نغني على البلايا كل جهدي الجهدي نجاهد بجهدي باش نحي الجهويه خطك الجاهليه اجاب الطبقات نساو حنا من ادم وادم من تراب نغني باللغه تاعي الدارجه العجبة ديالك ديرك ما فيش لغه الخشب بمال الشدة واسمع الاسرار تاع اقوالي وكلامي روح اقراه مع النزار القباني خاطر نكون شاعو خاطر نكون شاع خاطا نغني على اللي شاع والمعيشه اللي ولي بشاع تحبك تفهمني اني نقولها بالقبايلي خويا حدرماني يا دم اولاد بلادي او خلي نغني هنا على بلادي خليني نغني على كان في لحيات ادي خليني نهدر خليني نعبر خليني نحكي خطى قلبي معمر او خلي نغني هنا على اولاد بلادي خليني نغني على واش كان في لحيات ادي خليني قطاع قلبي معمو نغني على اي واحده ما يهمنيش في الشرق في دوروش ولا السيد في بني يسكن الغواض تمسان مش ولا مغنية من الحاسي وتشوفوا من الخروب والاخضريه بالنسبه ليا الماتريكول معمول هكاك حنا ولاد نجمه و الهلال ولاد الرجله و الهداه لي سوار صايفات ماركات اسمنا هنا, هنا على ستيلو تاع بن باديس على ديك اني هنا حتى تاع الصحراء صيفو قال في 45 يعطيو الصحة زديلهم تاع فيزي وزوق جايه الكره شدا عشاوي يشبال تعيب مال بولا يا عمل كل معايا يرحم العباد هذيا اللي ماتوا في الثوره ولا اللي ماتوا على الديمقراطيه قضيتي تعني فقد الرقيمه على ديك اولاد بلادياني نغني عليهم ديما خليني نغني هنا على اولاد بلادي خليني نغني عوش كان في الحياه تاع دي خليني نهضر خليني نعبر خليني نحكي خطايا معمر خليني نغني هنا خليني نغني عوش كان في اللحية تقادي خليني نعضر خليني نعبر خليني نحكي خطا قلبي معمر خلني على طفله ما تهمنيش بيدار مهم بقيمتها والقرايه ولا بالخياطه نحكي على المراه اللي تعيش ولادها بالبونسون وطفل اللي سهر باش يجيب الباكافيك مونسون نحكي على الجان اللي بالغربه تسحر اللي راح في فلوكه ومسكين مات في نص البحر ونحكي على خاطيهم مساكن خاوتنا حنا قلت لهم ايادي الخضر بالظلم من خوانا نحكي على الجو اللي حب الفوت والبالون اللي حب لي ماتش واللي يصدم في ليغازون اللي يروح لي للديبلاسمون لي مع ليكيب ومع الغاشيه اللي كي يخش على الكليشي هذا هو الكليشي هادو هوم لي زارجيريان فينا العاقل فينا القبيح فينا المارك فينا البيان فينالمون كل نموتو على لام خطاك وفوند ماولاد وماولاد وماولاد خليني نغني هنا على ولاد بلادي خليني نغني عوش كان فلاح يا درادي خليني نهدر خليني نعبر خليني نحكي خطاك قلبي معمر خليني نغني هنا على ولاد بلادي خليني نغني عوش كان فلاح يا خطا قلبي معمر او خلي نغني هنا على ولاد بلادي خليني في لحياتي ادي خليني نهضر خليني نعبر خليني نحكي خطا قلبي معمر او خلي نغني هنا على ولاد بلادي في لحياتي ادي خليني نهضر خليني نعبر خليني نحكي خطا معمر